وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذلَكَ ليوسفَ ما كانَ ليَأَخُذَ أخاهُ في دينِ الملكِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ درجاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَكُ الَّذِي عِلْمٌ عَلِيمٌ قَالُوا يسرق فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ قَالَ أَن تُمْشَّهُمْ مَكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ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 فلن أغرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا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 فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا, عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم, وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عينان وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بذي وحزني انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه